أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفه في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إن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 نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْ فُمٍّ مِنْ مَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 قالوا منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أتى ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أزلي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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قائمه الذين كفروا وكذبوا بلقائ الآخرة وأتصرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من تشربون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 يا إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل إلا يصبحن نادمين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 ما ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امه الرسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربغة ذات قرار ومعين يا رسو كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمّت واحدة وأنا ربكم فاتقم فتقفوا بينهم زبورا كل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 126. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 127. بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ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 الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر الا لجو في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 وصالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا اسباب بينهم يومئذ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 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون حسبتم أن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 ما حسابه عند ربه إنه لا يفلح وقل رب في الارح姆 وأنت خير الرحمين